بسم الله الرحمن الرحيم اقف والقران المجيد بلعجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا اتنا وكن ما ترابا فانك بعيد قَدْ عَالِمُنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا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 فأنبتنا به جنات، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة، كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحط وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسرس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتنقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قايد ما ينفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء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 لقد قلت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غياءك فبصاك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي اعتيد القياء في جهنم ما كل كلك عنيد من علل الخير معتدم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 وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر ما لينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد